والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موظونه متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معيين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون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 وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُود وَطَلْحٍ مَنْضُود وَظِلٍ مَمْدُود وَمَاءٍ مَسْكُود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 di ashab yang kanan thulatum dari yang awal dan thulatum dari yang akhir, dan ashab yang selatan,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 لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومِ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ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 أفَرَأيتم مَا تُنون أَأَنتم تَخْلُقونه أَم نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن بدل أمثالكم ونشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأولا فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحرون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 افَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَأَنْتُمْ أَن شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ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 F-salamul-kak min ashab al-yamin, wa-amma inkan min al-mukzbin al-lin, fa